حصريه على, دوت كوم. مش. شكر محلي محتوط على كريمة. محني على لسه مش بنت وانا في المكان فيه خلقه حواليا مش عايز حد ياخد باله من اللي فيه شفت القمر صهرني لاليه وهاموت عليك رب العالمين ليا سيب لي شباك تفتح لي ليه في محل محطت على كريمة كابك محني والعود دال الإيمان على موقع مارن عليك قصة خلي العقل مجنون دوت قلبي بخطوة من رجلي سحبت روحي سبتني ورحت لي أنا ليك وبيك ومعك لازم أكون. فهمت ايه من عيني وعلى السؤال لو تحبيني قولي لي فهمت عيني من قبل ما تكلم مش عايز غيرك عليك انا مصمم عود الجمال كل اللي فيكي اتحا دمك خفيف وضحكتك شربات زي العسل روحك يا حلاويه عشان حبك محتاج لمليون قل عشان حبك محتاج لمليون قل